すいません。 السلام ورحمة الله وبركاته حياكم محمد حفظ المدخلي الله الله الشيخ زيد بن محمد حفظ الله بن ت زيد عليكم ا ى أنا ن الله أصدر وأن ينفع بكم الحمد لله اللهم ح م د ل رب ا ا ل ل ع ي ن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اما بعد ف إ ن حياه العلم م ذ ا ك ر ة و ا ل ت ا ل م ذ ا ك ر ة شببها طلب ف ي عبد الاعلى بارك الله فيه الحريص على ا ل ا س ت ف ا د ة والافاده كما عرفتم نعم الشكر لله عز وجل ثم له على هذه الاستضافه التي تعتبر اجتماع على تحصيل العلم ونشيء وذلك من اجل العبادات والقرب التي يتذرق بها المسلمون عموما إلى الله عز وجل وطلاب العلم خصوصا كذلك وكلكم طلاب ع ل م والحمد لله وكان الموضوع كما بلغني هو الحس على التمسك بالكتاب و ا ل س ن ة فالتمسك بالكتاب والسنة هو سبيل ا ل ن ج ا ة واختيار الموضوع اختيار من اهل العلم و ح ك م ة والحمد لله و ق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن ي تارك فيكم ما إ ن تمسكتم به لن تظلوا ب ع د أ ب د ا كتاب الله و س ن ة وهذا من جوامع الكلم وحقا أ ن من تمسك بالكتاب و ا ل س ن ة فقد اهتدى ولن يضل بل يهتدي ويهدي الله عز وجل به من يشاء ممن يسمع الحق ليعمل به ويبلغه غيره وممن يسمع ا ل ن ص ي ح ة فيكون من أ ه ل القبول ل ن ص ي ح ة الناصحين كما هو داب أ ت ب ا ع الرسل الكرام و ا ل أ ن ب ي ا ء العظام حينما سمعوا نصائح الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء أ ق ب ل و ا عليها بقلوبهم وجوارحهم ونياتهم ا ل ص ا د ق ة وطبقوها تطبيقا عمليا واعتبروها سبيل نجاه ونحن بحول الله وقوته نسير على ا ل أ ث ر ونحبهم وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ش ا ر ة ع ظ ي م ة فقال المرء مع من أ ح ب يعني ولو لم يلحق بهم في ك ث ر ة العمل ولكنه لحق بهم في م ح ب ة العلم و م ح ب ة نشره والصدق مع الله في التعامل فيما بينه وبين ربه والصدق مع الخلق على اختلاف طبقاتهم في حدود الشرع الشريف ولحن الزمن في هذا الزمن زمن ا ل أ ح د ا ث وما يسمى ب ا ل أ ح ز ا ب ا ل ف ر ق ا ل م خ ت ل ف ة في العقائد والتوجه والمناهج نحن في أ م س ا ل ح ا ج ة أ ن نبحث عن العلم الشرعي ونتزود منه من كتاب الله عز وجل الذي نعته من أ ن ز ل ه بقوله الحق لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والمسلمون أ ج م ع و ن تراهم يدعون بأنهم يحبون كتاب الله و أ ن ه م يعملون به لكن تحصل المخالفات من بعض الفرق و ا ل أ ح ز ا ب فينهجون نهجا مخالفا غير نهج السلف ويفعلون أ م و ر ا تخل ب ا ل ع ق ي د ة لا يقرها الكتاب ولا تقرها ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة وهذا معلوم لديكم من وجود ا ل أ ض ر ح ة في المساجد ومن الفرق ا ل م ت ع د د ة كل ف ر ق ة لها منهج وهذه أ م و ر و أ ع م ا ل تخل ب ع ق ي د ة المسلم وبسلوكه وبتعامله فيما يتعلق بحق الخالق وحق المخلوق وهو أ م ر لا يغفر وقد الدرسة أخبر、الدمسة. قال الله عليه وسلم عن ل وسلم ي ه هذا الافتراك وما هو المخرج منه و ف ي قوله افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه, وافترجت النصارى على وسبعين فرقة قال وستفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة قيل لمن هي يا رسول الله قال الجماعه وفي روايه قال هم الذين على مثل ما انا عليه اليوم أ ا ص ح ا ب ي فبقي ا ل أ م ر أ ن ندرس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه الكرام الذين أ خ ذ و ا عنه العلم الشرعي وتلقوه م ش ا ف ه ة وضبطوه بصدورهم وقلوبهم وطبقوه ب أ ع م ا ل ه م فهم ا ل ج م ا ع ة اجتمعوا على ا ل ع ن ا ي ة بكتاب الله ت ل ا و ة وفهما للمعاني وتطبيقا عمليا لما علموه من الكتاب و ا ل س ن ة فهم ا ل ف ر ق ا ل ن ا ج ي ة وكل من سار على أ ث ر ه م واقتدى بهم فيما تلقوه ا ل رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهو من السلف من أ ت ب ا ع السلف ويعمل بعملهم ويعتقد معتقدهم وعقيدتهم م ع ل و ب ة ل أ و ل ي العلم ل أ ن ه م ي ق د ر و ن ربهم حق قدره فيؤمنون بوجوده و أ ن ه الحي القيوم ويؤمنون بربوبيته ويشهدون ب أ ن ه الخالق الرازق ا ل م ح ي المميت المتصرف في جميع ا ل أ م و ر أمور الدنيا و ا ل ب ر د خ و ا ل آ خ ر ة ويؤمنون ب أ ل و ه ي ت ه فيصرفون جميع العبادات أ ق و ا ل ه ا و أ ف ع ا ل ه ا ظاهرها وباطنها له وحده دون ش و ا ولا يجعلون ل أ ح د فيها شيئا ل أ ن من جعل مع الله عز وجل معبودا يرجوه ويخشاه ويرجو منه جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إ ل ا الله فقد ضل ضلالا بعيدا كمثل ا ل ق ب و ر ي ة و ا ل ص و ف ي ة لا سيما ا ل غ ل ا ت منهم فهؤلاء صنيعهم معروف علقوا, قبولهم بأهل علقوا قلوبهم ب و ه بأهل م الأضرحة ل ع ق ا ق ب أ ه ل ا ل أ ض ر ح ه يرجون منهم جلب المصالح والمضار ودفع المضار سواء في الرخاء او في ا ل ش د ة وهذا من ضعف العقول ومن سبب و س و س ة الشياطين لهم ليصفوهم عن الكتاب ا ل ع ز ي ز و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة إ ذ ن ا ل ج م ا ع ة من اجتمعوا على ا ل ع ن ا ي ة بكتاب ربهم كما أ ش ل ف ت ت ل ا و ة وعملا فهما للمعاني كما كان سلفهم الصالح الذين قال قائلهم كنا لا نتجاوز العشر ا ل آ ي ا ت حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل فتعلمنا العلم و ا ل إ ي م ا ن والعمل فينبغي ان نصير ونتشبه بهم فالتشبه بهم ب ل ل ه وهكذا ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل س ن ة لا يجوز الغفل عنها ولا اهمالها بل لا بد من اخذ النصيب الوافر من س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وكل ما اوحاه الله عز وجل اليه فالسنه وحي ا ل ن ي ش ك ي ق ه ا ل ق ر آ ن الكريم مطلب شرعي لا غنى عنه بحال من ا ل أ ح و ا ل غير أ ن ه لا يدرك بعضه إ ل ا ببذل الجهد ا ل أ ظ ي م في التلمذ على أ ش ي ا ء أخي الكتاب و ا ل س ن ة ب ا ل ف ه م الصحيح و م ط ا ل ع ة الكتب والمختار من الكتب كتب أ ه ل ا ل س ن ة الذين ساروا على معتقد السلف الصالح ومنهجهم وكتبهم م و ج و د ة بين أ ظ ه ر ن ا ومن أ ه ل ا ل س ن ة المعاصرين في هذا الزمن الحرص على ا ل ا ل ت ق ا ب ه م ومشاورتهم والبحث فيما يشكل من ا ل أ ح ك ا م حتى يكون طالب العلم على ب ص ي ر ة في أ م ر ه فيما يعلم به الناس ليكسب ا ل أ ج ر الوفير ف إ ن ا ل أ ج ر لا يناله إ ل ا من أ ص ا ب في دعوته و أ خ ل ص فيها وتقرب إ ل ى الله تبارك وتعالى بها ف إ ن الله يفتح له أ ب و ا ب العلم الشرعي فيميز دائما بين ما فيه الهدى و أ ك ش ه ف و ص ي ة ي لنفسي وللسامعين ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل ق ر آ ن الكريم و ب ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة فهي سبيل ا ل ن ج ا ة فهما سبيل ا ل ن ج ا ة وهم تبارك وتعالى اهدنا الصراط ا ل ب ش ت ق ي م صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير م ل و ق و ب عليه وصديقين ا ل وشهداء ا ل وصالحين اطنى اولئك تربيته هؤلاء هم, هم اصحاب الجنه النبيون وصديقون وشهداء ا ل وصالحون ا ل هؤلاء المنعم عليهم الذين أ م ر ن ا الله عز وجل و أ ر ش د ن ا أ ن ن س أ ل ه أ ن يهدينا لنسلك طريقهم ونعتصم بما اعتصموا به مما أ ن ز ل ه الله عز وجل على رسله الكرام و أ ن ب ي ا ئ ه العظام وأحرزه العلماء ر غ ب ة فيما عند الله من ا ل أ ج ر والثواب الذي يترتب على ا ل ع ن ا ي ة بالعلم لينقذ ا ل إ ن س ا ن نفسه من الجهل وليعمل به فيرضي ربه ولينشره في الناس فيكون من أ ه ل الجهاد في سبيل الله و أ ن يصبر على ما يناله من تعب ونصب و أ ذ ى فيكتب الله له ا ل أ ج ر الوفير والخير الكثير في الدنيا و ا ل ا خ ر ة والذين ا ت ه الله عز وجل بقوله الحق و أ ن هذا صراطي م س ت ق ي ب ا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والصراط الذي وصانا ل ل ه عز وجل باتباعه هو الكتاب العزيز و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة وما فيهما من ا ل أ ح ك ا م والحكم والاخبار ا ل ص ا د ق ة والترغيب والترهيب والمواعظ ا ل ن ا ف ع ة بضرب ا ل أ م ث ا ل و أ ح س ن القصص إ ل ى غير ذلك من موضوعات الكتاب العزيز ومحتويات ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة وما يؤخذ منهما مما سبق ذكره فيكون نور يكون نورا مبينا وهدى ورحمه لمن أ ح ب ه و ت ت ب أ ه و ب د ل جهده ليحيا في الدنيا ح ي ا ة ط ي ب ة م ب ا ر ك ة ويحيا في ا ل ب ر د خ و ا ل آ خ ر ه ح ي ا ة السعداء الذين يكرمهم الله تبارك وتعالى بالنعيم ا ل ب ل ز خ ي والنعيم ا ل أ خ ر و ي الذي اعد ل أ و ل ي ا ء الله تبارك وتعالى العالمين العاملين الداعين إ ل ي ه الناشرين لما ورثه الرسول الكريم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا الميراث هو الكتاب و ا ل س ن ة أ ش ا ر الله عز وجل إ ل ي ه بقوله ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير قال وان أ هذا صراطي مستقيما ف ا ت ب ع ه ا الكتاب و ا ل س ن ة ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به وصى الله أ م ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن يتبعوا الصراط المستقيم كتاب الله و س ن ة رسول ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بفهم ما في هما من الحكم و ا ل أ ح ك ا م وبيان الحلال والحرام وكل ما أ خ ب ر الله عز وجل به في ا ل ك ت ا ب وفي ا ل س ن ة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل آ ي ة بفعله حيث خط خطا مستطيلا مستقيما ووضع أ ص ب ع ه عليه وقال هذا سبيل الله أ ي هذا الصراط المستقيم و ق ا ط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه ا ل سبل على كل سبيل شيطان يدعو إ ل ي ه فمن أ ج ا ب ه م ق ذ ف و ه فيها فكل ما خالف الكتاب و ا ل س ن ة من ا ل ف ر ق و الزنا فيما يتعلق ب أ م ر الدين و أ م ر الدنيا كل ما خالف فهو مما دعت إ ل ي ه الشياطين الذين أ خ ب ر عنهم المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله على كل واحد من الخطوط شيطان يدعو إ ل ي ه و ب ق ي ة النجاه النجاه في السبيل في الصراط المستقيم الكتاب العزيز والسنه ا ل م ط ه ر ة ولا يحرص عليهما إ ل ا الصابرون الذين وفقهم الله عز وجل ل ل ع ن ا ي ة بكتاب ربهم وصحيح س ن ة نبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سواء في عصر ا ل ن ب و ة أ و بعد عصر ا ل ن ب و ة و إ ل ى يوم القيامه ة وفي ذ الذي ا الزمن هو آ خ ر الزمن المتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة كالقابض على الجمر ومن كان كذلك و أ ك ر م ه الله عز وجل بالصبر ل أ ن ه أ ت ى ب أ س ب ا ب ه فهو من ا ل ف ر ق ة ا ل د ا ج ي ة ا ل م ن ص و ر ة الذين هم أ و ل ي ا ء الله و أ ه ل ض ا ع ت ه ومتابعته ويرثون ا ل ج ن ة التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بها ووعدهم نبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كذلك والله تبارك وتعالى أ ع ل م لو فيها اسئله ج ز ا الله شيخنا ا ل شيخ العلامه زيد بن محمد ا ل م د خ ل ي حفظ ه الله ت على ا خير ا على ما تفضل به من هذه ا ل ن ص ي ح ة الطيبه ونقول باب الفتن لا تفتح به ف ت ن ه الاعتذار ت اتبه ل لهم له الدليل لكثال الفئة الباغية قولكم يقول و ا انه اما قال الحاخ عن ا ل ص ح ا ب ة الذين قاتلوا انه اتضح لهم الدليل بقتال ا ل ف ئ ة الباغيه ا ل ق ا ع د ة والمعتقد الصحيح عند السلب علماء السلف السابقون واللاحقون أ ن ه م لا يخوضون فيما شجر بين أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه م يعتبرون ما جرى بينهم إ ن كان صحيحا وثابتا فهم ا ل م ج ت د ف ه مجتهدون المصيب له أ ج ر ا ن ومن أ خ ط أ له أ ج ر و خ ط ا ه معفو عنه فيه وما كان مما نسب إ ل ي ه م ولم يعتمد فيه صاحب يقال في حقهم والمقصود أ ن من وقع منه خطا إ ي م ا حصل وعندما ت و ع ا م ل مع الشيء الذي يغضب بينهم والترضي عنهم واعتبارهم خير ام بعد نبيهم عليه الصلاه والسلام على ا س ق غ ا ث ل م بينهم هذا هو الطريق السليم وصلى <تصفيق> الله تبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزى الله شيخنا فضيله الشيخ العلامه زيد محمد الخلي حفظه الله تعالى خيرا على ما تفضل به من هذه الكلمه الطيبه والنصيحه النافعه والتي بها يتميز العالم الرباني عن الذين يدعون العلم وليسوا منه في شيء ويتميز المصلح الحقيقي الذي يريد ا ل إ ص ل ا ح عن المفسدين في ا ل أ ر ض الذين يفسدون ولا يصلحون ويحسبون أ ن ه م يحسنون ص ن ع ه فالعالم الرباني دائما يحس ا ا ل س م على ي ن و ا م م السامعين والمسلمين س ل ل ي ن ع التمسك بالكتاب و ا ل س ن ة و أ ن يذكرهم ب ا ه م ي ة هذا ا ل أ م ر و أ ن به تكون ا ل ن ج ا ة عند الله هذا الذي يميز ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة عن غيرها من الفرق التي فارقت سبيل ا ل ص ح ا ب ة ولم تلتزم هذا السبيل أ و هذا المنهج فطالب العلم يستفيد من م ج ا ل س ة وسماع العلماء الكبار الثبات. الثبات على هذا الحق على المنهج ا ل أ و ل فكما كان ا ل ص ح ا ب ة يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشتد وطيس ا ل ف ت ن ة أو الحرب وكان صلى الله عليه وسلم أ ش ج ع الناس ولما سمعوا صوتا مفزعا في ا ل م د ي ن ة في ل ي ل ة كان أ و ل من صار ع إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أ ن العلماء ق ر ص ه ا ل أ ن ب ي ا ء وبهم نحتمي في هذه الفتن أ ي نحتمي بعلمهم وبتوجيهاتهم لا بذواتهم فالعلماء هم ا ل م ل ج أ لكل طالب حق وليس ا ل م ل ج أ في ا ل أ ح ز ا ب فلهذا باب باب البخاري رحمه, رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام بالكتاب و ا ل س ن ة قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ة ظاهرين على الحق قال وهم أ ه ل العلم هم الظاهرون بالعلم النافع وبالعمل الصالح هم الظاهرون بالتمسك بالكتاب و ا ل س ن ة وبالحث على هذا في كل منتدى وواد وفي كل ف ر ص ة تلوح وهذا سبيل ا ل ن ج ا ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ه الذي يدعو إ ل ى خلاف هذا ف إ ن م ا يسلك مسالك الرضى والهلاك و إ ن ظن الظانون أ ن ه يسلك مسلك ا ل ن ج ا ة ف ا ل ع ب ر ة ليست بالظن ف ا ل ع ب ر ة ليست بالهوى ل م ا ا ل ع ب ر ة بنصوص م ح ك م ة ش ر ع ي ة أ ن ز ل ه ا الله عز وجل على رسوله صلى ل ل ا هو الوحي الوحي المبين ف ن س أ ل ان يثبتنا على هذا المنهج و ن يختم لنا به وان يعاصمنا من أ ه و ا ء ا ل م ت ف ر ق ة ومن الاراء ا ل م خ ت ل ف ة والشيخ جزاه الله خيرا القى ما تيسر له و أ ج ا ب من سؤال واحد نظرا لضيق الوقت ل أ ن العشاء قد حان وقتها هناك عندهم في صامته م يؤذن العشاء ن ه قبلنا ا ل ص ل ا ة أ و شكت هناك ولذلك ا ك ت ف ى الشيخ ب ا ل إ ج ا ب ة عن هذا السؤال الواحد ولم يتم بقيت الاسئله ل الشيخ خيرا قاله أفاد ونسأل مرات نأخذ الحديث من كتاب الفتن إ ل ى أ ن يؤذي ل العشاء لا ي و وطيب ش ا لكتاب الفتن؟ لكتاب تجعل الفتن؟ نظرينا منفى